بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سالة وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا هو الدرس الثاني من شرح شذا العرف في المقدمة ذكرت أن الزعيم مصطفى كامل باشا رفى رفى الشيخ الحملون وصحيح العكس يعني صاحب الكتاب أراد أن يبين أن الشيخ الحملون كان من الشعراء فمن شعره رفاء الزعيم مصطفى كامل باشر ده للتوضيح يعني يعني هذه الأبيات التي قلتها في المقدمة كان من كلام أو من شعر الشيخ الحملاوي لرساء الزعيم مصطفى كامل رحمة الله عليهم أجمعين وصلنا عندما يختص بعلم الصرف وقلت إن علم الصرف يختص بالأسماء المتمكنة والأفعال شيخنا؟ المتصرفة صحي شيخنا وقلت إن الجامد يلزم صورة واحدة لكن المتصرف لا يلزم صورة واحدة يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وده يسمى متصرف تصرف تام والمتصرف الناقص مثل ذالة وأخوتها يأتي منها الماضي والمضارع فقط ولا يأتي منها الأمر واضح يا أولادي طيب يا شيخنا الدكتور قال وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي قد قلنا منذ قليل إن الأسماء أسماء الإشارة أسماء الموصولة الضمائر كل هذا يدخله إيه لا يدخل علم الصرف إن أسماء مبنية صحي شيخنا؟ والأسماء المبنية تشبه الحرف فلا يدخلها علم الصرف قد يقول قائل طب ما في أسماء موصولة ثنية هل تذكرون لما قلنا تحويل الأصل واحد إلى أمثلة مختلفة طيب الذي تقول في المثنى اللذان والتي قل تقول اللتان واللتان يأتينها منكم صح وتقول في الجمع الذين وتقول في جمع الناس اللاتي واللائي كذلك في اسم إشارة قل هذا في المثنى قل هذان وفي الجمع قل هؤلاء إذا الكلمة ثنيت وجمعت وهذا من خصائص علم هي علم الصرف تحويل الاصل واحد الى امثله مختلفه كذلك هذه الاسماء بعضها دخله التصريف يعني ارادوا في التصغير يقول التصغير قال الذي قال التي اللتين صغروها <تصفيق> قال كل هذا فصوري لا حقيقي يعني الشيخ أجاب على اعتراض المعترض كيف تقول أن علم الصرف لا يدخل الأسماء المبنية وقد دخلها فحول الأصل الواحد إلى مسنة وجمع وحول الصيغة إلى صيغة تصغير وصيغة جمع صح يا قال هذا الذي حدث بالأسماء المبنية قال فصوري لا حقيقي طبعا الكلمه دي مش مفهومه يا دكتور صح طيب ايه كلمه الاسماء دي تثنيتها او جمعها صوري لا حقيقي لما تاتي كلمة الذي اسم موصول مبني على السكون اخر حرف الذي هو الياء عند التثنيه تقول اللذان يبقى حذفت ايه شيخنا الياء موصول الأسماء الذي والأنس التي واليا إذا ما ثنية لا تثبت يا شيخنا عشان يفرق بين تثنية المبني وتثنية المعرب. المعرب تزيد على آخر الحرف ألف ونون في حالة الرفع. يعني مثلا زيد أقول زيدان محمد أقول محمدان لكن في تثنية المبني أعلى الحرف الأخير حتى هذا أخر ألف لما أقول هذاان نأتي في التثنية ونحذف ألف المفرد صح؟ للفرق بين تثنية المبني وتثنية المعرب. فالصورة التي أتت عليها جاء عليه المسنة ده صورة ليس حقيقة فهم يا شيخنا؟ يعني مثلا قال رجلاني مفردها إيه؟ رجل ده مسن حقيقي طب نقول حضر هذان جاء. جاء على صورة المسن وليس مسن حقيقي. جاء على صورة الإيه مسن وليس مسن حقيقي. إيه الدليل جاء إنه جاء على صورة المسن انتهى تهب ألفون. طب وإيه الدليل على إنه ليس حقيقي إنه حذف الحرف الأخير صح ولا يبقى قال هذه الأشياء التي ذكرها قال إيه؟ هي إيه يعني صورة لا حقيقة. وابعهم معاذ ابن مسلم الهراء صح يا شيخنا وليه سميه بالهراء اولا معاذ بن مسلم هذا رجل اديب معمر معنى معمر يعني بلغ من الكبر عتيه خلاص لو شعر وهو من اهل الكوفة عرف بالهراء عرف إيه لبيعيه الأسواب أو الثياب الهروية وهو من مدينة هرا له كتب في النحو ضاعت طرح له كتب في النحو إيه؟ ضاعت طيب وقيل الذي ألف الوضع هذا العلم هو سيدنا عليه رضي الله عنه أرضاه عندما أمر أبا الأسود وقال له ضع للناس كتابا يعرفون به لغة العرب وقسم الكلمة اسم وفعل وحرف وقال اسم يتميز عن الفعل بكذا والفعل يتميز عن الحرف بكذا ونحن هذا النحو يعني سرعنا على هذه الطريقة مسائله قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا صريحا أو ايه؟ أو ضمنا خدت على الرسول؟ طيب نشوف يا أولادي اللي يا سيدنا الدكتور قضايا التي تذكر ها صريحا او ضمنا ماشي يا شيخ الله يستر كل واو او ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت الفا كتب يا شيخ انتبه معا الدكتور. لما قل الكلمة قال باع هذه الألف أصلها واو كيف عرفت ناتب المضارع والله يقول الحق وناتب المصر وقول قولا سديدا يبقى قال أصل أصلها قولا قا قولا تحركت الواو فتح ما قبلها فقل يبدأ ألف فصرت قالا قال, قال الله إني معكم باع الالف اصلها ياء اقول باع يبيع بيعا ها قالوا إنما البيع مثل الربا يبقى الالف اصلها واو ياء اقول بايع على وزن فعنا تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت الف فاي قضية من قضايا علم الايه يا يبقى مسائل علم الصرف قضاياه التي تذكر فيه صريحا فهمتوا يا أولادي ها طيب انتبه فهمت يا سيدنا الدكتور يبقى دي ايه قضايا ايه صريحه خلاص وده ودخل... يدخل معانا في المعنى شخنة إيه؟ في المعنى العلمي معنا قلنا علم باصول ما دي قاعده من قواعد وأصل من اصول في علم الصرف <تصفيق> يعني ما يدخلش معانا في تحويل اصل واحد الى كذا اللي هو النظم اللي هو اللي لا اي تطبيق لا. صح طيب يبقى دي قضيه ذكرت صريحه طيب ايه المقصود بضمنا هو قبله ضمنا يا شيخنا انتبه يا شيخ سيد انت اسمك سيد صح شوف سيد دي اهو اصلها هكذا يبقى سيد هذه الياء المشدده أصلوها. أه. سيود اصلها سيد اصلها كده سي ود لأنها من سادة يسوده من ساده يسوده اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فتقلب الواو إلى إيه إلى ياء وتضع مزيأ في الياء صح لان الإضغام لغة الإدخال أشوف يا شو السي ويد الواو تقلب إلى إيه إلى ياء ثم نضع مزيأ فصارت سيد. هذه من مسائل علم الصفة التي تذكر ضمنا. فما الشخمة؟ أيضا و... قرأ من كسر في قول تعالى هذه بض بضاع... هذه بضاعتنا ردت إلينا. القرآن لَنْ قَرَأَ ردت إلَيْنَا صح يا مولانا؟ طيب <تصفيق> الفعل ردة ده اسمه فعل مضاعف ده اعتقال ايه شيخنا؟ مضاعف مشدد يعني ردة عندما يبنى المجهول تقول ردة صح ولا لا؟ ده لما يبنى المجهول ده ايه؟ ردة غير ردة لما الردة زيد المالة ردة الماله فرد الماده مبني ايه يا شيخنا للمجهول. للمجهول يبقى هذه بضاعتنا ها ردت, ردت الينا ده فكره من كسر وهي ردت الينا صح ايوه يا سلام فلما قر ردت ايه اللي حصل يا سيدنا الدكتور قلنا الفعل اصلا مبني للمجهول اللي هي ردت مش كده ثم لحقته تاء التانيث لحقتها ايه تاء التنس فصارت رودي دت صارت كده ادي رو دي دت رودي دت <تصفيق> نقلت حركة الدال إرلاق قبلها نقلت حركة شنو الدال دي الراء قبلها صح بعد سلب حركتها بعد يا شيخنا ايه أيوة بعد توهم سلب يبقى نقلت كسرة الدال اللي رأى قبلها بعد توهم سلب ضمة الراء يعني ضمة الراء دي هو العرب قالوا ردت بس علماء الصرف بيحللوا الكلمة يعني قالوا نقلت وده بيسموه يا شيخ إعلال بالنقل إعلال إيه بالنقل, بالنقل. يعني عندك مثلا قال اسمع كده قال يقول قال يقول أصل كلمة يقول أدياقولو فهمت ولا على مثل ناصر ينصر يعني الفعل ما فتح في الع العين في الماضي مضمونها في المضارع ناصر ينصر على وزن ايه يفعل مثلا هي نفسها يقول نقلت حركة إيه الواو الى الساكن الصحيح قبلها لان الحركة دي اللي يتضم أولى بها الحرف الصحيح من حرف العلة فصلت يا شيخنا يقول دي اسم علال ايه بالنقل اسم علال يا شيخنا بالنقل واضح يا شيخنا نعم فكلمة رودي ذات يعني عن الفعل عندما اسند الى تاء التأنيس فك الاضغام كان اصل مش كده فلما اتينا بتاء التأنيس فك الاضغام فصارت يا شيخنا روددت يا شيخنا نقلت حركه الايه كثره الدال الى الايه للراء قبلها بعد توهم ها سلب الضمه خلاص طيب وبعدين ايوه ثم يبقى بعد توهم سلب ضمه الراء ضمنا <تصفيق> يعني, يعني ليس حقيقه يا <تصفيق> ليه يا مولانا لم يستحيل اجتماع حركتين على حرف واحد صح ولا لا ما هي كانت مضمومه ولما ناتي بالكسره ونضحا يبقى يستحيل ان الحرف الواحد يكون عليه حركتان ضمه وكسره في نفس الوقت اظن واضحه كده ده ده سبب ليقوليه. بعد سلب ايه بعد سلب حركه الضمه دي طيب توهما يعني فصارت ري ربت ثم ادغم المسلم فصار صار ايه ردت فصار شوف كده صار يا شيخنا ربت صح يا بعد كده حصل ايه الاضغاما قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا هذا اللي هو يا شيخنا ضمن ده آه. طيب ثمرته يا مولانا الدكتور صون اللسان عن الخطا في المفردات وليس في المركبات المركبات تخاص بعلم ايه النحو كلامنا لفظ مفيد كاستقم صح طيب واستمداده من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب حكم الشارع فيه الوجوب الكفاء الوجوب يا شيخنا الكفائي. الكفائي. يعني إذا قام به البعض سقط عن الـ عن الباقين يعني إذا طلاب الحديث وطلاب التفسير والفقه لا بد من تعلمهم لهذا العلم نحو الصرف صح يا شيخنا طيب الأبنية جمع بناء اللي هي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب يعني أقول مثلا يا شيخنا ضارب الهيئة نفسها الحركات الثلاث. لما الضرب بفتح الأول وسكون الثاني دي هيئة الكلمة وعدد حروفها حروف الثلاثة حروف لما يقول ضارب عدد حروف أربعة تمضروب كلمة خمسية صح يا شيخنا الكلمة المقصود ديها لفظ مفرد يبقى الكلمة المقصود لفظ مفرد لفظ مفرد صح يا شيخنا لفظ يعني ما تتلفظ به يعني عبارة عن صوت اجتمل على بعض الحروف الليجائية اللي تبدأ بالألف تنتهي بالياء. طيب لفظ مفرد يعني ليس مركبا وضعه الواضع ليدل على معنى ما دل على إيه شيخنا على معنى وطبعا الكلمة يا شيخنا إن, إن كانت اسم تدل على معنى والزمن ليس جزء منها وإن كانت فعل يبقى تدل على معنى والزمن جزء منها بقي كامل وقت هنقسم الكلمة يا شيخنا الآن إلى اسم وفعل وحرف الاسم يا ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفاه ليس الزمن جزء منه يعني أنت اسمك محمد تدل على معنى يعني ذات سميت بهذا الاسم وليس الزمن جزء منه يعني لا أقول مثل محمد أمسي محمد الآن محمد غدا أما الفعل موضوع على معنى مستقل بالفه والزمن جزء منه يعني إذا قلت يا شيخنا كتب تدل على معنى وهو الكتابة حدثت فيما مضى إذا قلت يا قرأوا تدل على معنى وهو القراء في الزمن الحالي يقرأ تدل على معنى وهو القراءة في الزمن في المستقبل الحرف يدل على معنى غير مستقل بالفهم يعني يدل على معنى في غيره لما قلت جلس الأستاذ على الكرسي فعلى تدل تفيد الاستعلاء هذا الاستعلاء لا يفهم إلا بدخول الحرف على الاسم الذي بعده خلاص؟ يبقى نقسمنا الكلمة إلهي؟ اسم وفعل وحرف وعرفنا أنواع الكلمة واضح يا أولادي؟ ان شاء الله بعد قليل ندرس علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف والله